يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرات تحبونها نصر من الله وفتح قريب وَأَشِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بن مريم كَمَا قَالَ عيسى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَنَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ